بيه... لك مني هدية اسمع اسمع شي تقول له رسول الله <تصفيق> رسول الله ونبي لك مني هدية حياتي وأربع أولادي أقدمهم بداية حياتي وأربع أولادي أقدمهم بداية رسول الله رسول الله ونبي لك من هدي يا رسول الله هلا هلا هلا لك من هدي حياتي حياتي وأربع أولادي أقدمهم حياتي وأربع أولادي أقدمهم بداي اسمع اسمع اسمع مو قبول. قبول اكرر مرة اخرى والكل شاء الله يساعدنا بالجواب رسول الله ونبيه الك مني هدية رسول الله ونبيه راوي راوي الحجة ايدك ايدك, إيدك حياتي واربع ولادي حياتي واربع ولادي حياتي واربع لدي اقدمهم بيت رسول الله رسول الله ايه الك مني هدي هل رسول الله ونبي ايه الك مني هدي ايه حياتي واربعه لدي اقدمهم هدي ايه حياتي واربعه حياتي حياتي واربع اقدمهم بيدي رسول الله ونبيا لك مني هديه رسول الله ونبيا لك مني هديه هدي حياتي واربع اقدم. شنو? ايه حياتي واربعة. لا دي اقدمهم. <تصفيق> رسول الله. رسول الله. هلا. <تصفيق> ايه الك هدي. قدم قدم هديتك. ما شاء الله. ايه حياتي واربعة. ها ها. ايه حياتي واربعه يا دلتم وهم هات اجتك يا رسول الله او نوبك على قبرك سكتت ولساني ما يحكي دمع عاني اللي خبرك يا رسول الله او نوبك على قبرك سكتت ولساني ما يحكي وعن ر حان تكطف شهب الصك يعينك ربك الواحد يب الزهر صبرك وعن ر حان تك للطف تعنو شنه بصرك يعينك ربك الواحد يبو الزغر ويصبرك بحياتك وبمماتك تقاوم نايباتك بحياتك وبمماتك تقاوم نايباتك وجهتي اليوم بيّن لك خبر آخر رزية جهتي ما بين خبر اخر رسول الله رسول الله ها ها ايه مني هد ما شاء الله رسوله ايدك ايدك حياتي حياتي واربعة ايه حياتي واربعة ايه حياتي واربعة اقدم اه اجيتك يا رسول الله او انواب جعل قبرك سكتت والسان ما يحجي دمعان اللي يخبرك دمع عين اللي يخبيهاك اجيتك يا رسول الله او نوجع لقبرك سكتت ولساني ما يحكي دمع عين اللي يخبيهاك دمع ضعن ريحانتك لك طف تعنا وش نهبصرك ربك الواحد يا ابو الزهره ويصبرك حياتك وبمماتك تقاوم نايباتك بحياتك وبمماتك تقاوم نايباتك اليوم جيت اليوم باين لك خبر اخر رزيه رسول الله اي لك مني ها ها سمحها سمحها <تصفيق> اي حياتي واربعة <تصفيق> فدوا اروح لك فدوا اروح لك <تصفيق> اي حياتي واربعة <تصفيق> اقدمهم على سبتك يا رسول الله عصف ريح المصايب صفتها الدنيا بعيونه مثل سود السحايب مثل سود السحايب على سبطك يا رسول الله عصف ريح المصايب سفتها الدنيا بعيونه مثل سود السحايب سحة يوليدي لا تهتم يا بالليث الحرائب ذخرتي ساعة الكلفة لك اربع غوالب لك اربع غوالب إلك أربعو إي إلك يا ابن الخريتهم المثل هاذي رديتهم إلك يا ابن الخريتهم المثل هاذي يا روحي يا بعد روحي يا فقدك علي يا روحي بعد روحي يا عز فقدك عل رسول الله اي رسول سمعة سمعة حياتي حياتي واربعة نظرة نظرة يا عم البنين دي اقدمهم الى الشعر لدي بالاستاذ زيابر الكاظم الى سبتك يا رسول الله عصف ريح المصايب صفتها الدنيا بعيونه مثل سود السحايب مثل سود السحايب صحت يوليدي لا تهتم صحت يوليدي لا تهتم يبليث الحرائب ذخرتي ساعة الكلفة إلك أربع غوالب إلك أربع غوالب إلك ابن ذخرتهم مثل هذه يرديكوم اليك يا ابن الذخريتوم مثل هذه رديتوم يا روحي يا بعد روحي يا فقدك عليا يا روحي يا بعد روحي يا عز فقدك رسول الله ونبيه ان شاء هديتك لام البنين جاوب جاوب إيه. في حياتي أحتي أحتي أربعة أصدقائي أربعة أصدقائي هم هم هج تمنيتك يا ابو الزهره وداعبنك حضرتي وراوي لك جرح كبد وصبر قلب الصبرك تمنيتك يا ابو الزهره وداعبنك حضرتي وراوي لك جرح كبد وصبر قلب الصبرك نسيت تعابي وسليني سهر ليالي بنيني وكل تعب عمري لبو الاكبر زخرتك لبو الاكبر زخرتك نسيت تعابي وسنيني سهر ليالي السهرت بنيني, بنيني وكل تعب عمري بنيني وكل تعب عمري لبو الاكبر زخرتك طلع من المدينه مشت عن الضينه من المدينة مشت عن الضعينة غدت كل خطوة ترسم لي علايم للمنية غدت كل خطوة ترسم لي علايم للمن رسول الله مشوع ناب وسط جبدي مش جمرت حنيني تعنيتك يا ابو المضعه جمع حزن وني مش وانا بوسط كبدي مش اتجمرة حنيني تعنيتك يا ابو الوضع ودمع حزن ونيني على موضع قبرك الطاهر تصدي الهادي عيني واشوف بكل ركن منه شواخص من بنيني شواخص من بنيني على قبرك يا محمد احس قلبي توسعد حلق ابرك يا محمد احس قلبي توسع اخبرك عن سفر ابنك و والنخفيه اخبرك عن سفر ابنك و والنخفي يا رسول الله ما شاء الله الله نبي ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله حياتي حياتي <تصفيق> الله لا الطف بليله اخر اربع اولادها هيك حرمها ونتعن يتكبر مرارتها وهضمها عنوهم الارضي الطف زلم كفلة حرامها وانا تعنيتك بروحي مرارتها وظمها مثل ما جتك الزهرة على قبرك تشكهمها جيتك يا نبي الرحمة بحزر روحي وألمها المدامع تجري يمك أواسيك على همك المدامع تجري يمك عواصيك على همك المدينة محشة وظلم عقب نجم الثرية المدينة محشة وظلم عقب نجم الثرية رسول الله ما شاء الله اي رسول الله ونبي اليك اليك حياتي فادوه اروح لك فادوه اروح يا اربع اولادي عاشنهم الارض في زلم كفلة حرمها وانا تعنيتك بروحي مرارتها وهضمها مثل ما جدتك الزهرة على قبرك تشكي همها اجيتك يا نبي الرحمة بحزن روحي وألمها المدامع تجري يمك أواسيك على همك المدينة محشة وظلمة عقب وحجم الثرية Madina muhsha wa zulma aqab najm as-sira rasula rasula elak minni hajya rasul walahdiya elak minni اتمنى تبقى يا مقبرك اضل ليال ونهاري اروح داري ما اقدر مظلم وحش داري تمني اتبقى يمقبرك اضل ليل ونهاري اروح الداري ما اقدر مظلم وحش داري وحكك لو شفت دمعي يصبو قلب ناري البنيني ما اوين وبتي على سطة دمعي جاري انوحو قلبي هايم ذا يرجع لي سالم انا حور هايم اذا يرجع لي سالم نزرع عندي, عندي ورد ازرع طريق الغادريه نزرع عندي ورد ازرع طريق الغادر رسول الله يا الله ما الله